أ ع ومن ذ بالله ا ل ش ي ط ا الرجيم ن ومن ي ق ن ت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عم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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده أ ب د ا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما إ ن تبدوا شيئا أ و ت خ ف و ف و ه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه ن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن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 ذلك أ ذ ن ى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 أطعنا سادتنا و ك ب ربنا ا ا ا ن فأضلون ل س ي ل ر ب آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 ليختنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا أ ص غ ر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين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 ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل إ ل ي ك من ربك هو الحق ويهدي إ ل ى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبت إ ذ انكم مزقتم ممزق كل إ لفي خلق جديد أ ف ت ر ى على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة في العذاب والضلال البعيد أ ف ل م يروا إ ل ى ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم من السماء و ا ل أ ر ض إ ن نشا نخسف بهم ا ل أ ر ض أ و نسقط عليهم كسفا من السماء إ ن في ذلك ل آ ي ة لكل عبد منيب ولقد آ ت ي ن ا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والا ناله الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير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 ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آ ل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل ه م على موته إ ل ا دابه ا ل أ ر ض ت أ ك ل م ن س أ ت ه فلما خر َّ تبينت َََِّ الجن ُِّْ أ َ لو َ كانوا َُ يعلمون َََُْ الغيب ََْْ ما َ لبثوا َُِ في ِ العذاب ََِْ المهين ُِْ لقد ََْ كان ََ ل ِ س َ ب ٍَ في ِ مسكنهم ََِِْْ آ ي َ ة ه جنتان َََِّ عين يمين َِ وشمال ََِ كلوا من رزق ربكم واشكروا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور ف أ ع ر ض و ا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل العرم وبدلناهم ب ج ن ا ت جنتين ذواتي ا ك ل خمط و أ ث ل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلموا أ ن ف س ه م فجعلناهم أ ح ا د ي ث ومزقناهم كل ممزق إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إ ب ل ي س ظنه فاتبعوه إ ل ا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إ ل ا لنعلم من يؤمن ب ا ل آ خ ر ة ممن هو منها في شك